ما معنى أصبح فؤاد أمي موسى فارغا الفؤاد نب القلب أصبحت لا أصبحت لا شغل لها إلا موسى أي فارغا من كل شيء إلا التفكير في ابنها وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا إن كادت نتبدي به لكن الله رحمها وجاء القرآن يعبر عن هذه الرحمة بقول الله لولا أن ربطنا على قلبها فمن أراد الله له خيرا يردط على قلبه عند حلول النوازل عفان الله إياكم من كل سوء لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين كادت تجهر كادت تتحدث كادت تقول إنه ابني تغلب عليها الأمومة لكن يقضي الله أمرا كان مفعولا قال ربنا لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته أي أخت موسى قصيه أي تحس في خبره ترقب أثره اسألي عنه وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون أي هم لا يشعرون أنه أنها أخته وحرمنا عليه المراضع من قبل منع الله شفتي موسى أن تقبل أثباء النساء نصرة من الله لنبيه ليقع وعد الله جل وعلا لأم موسى فقالت الفتاة أي الأخت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فدلتهم فعرض الصبي على أمه وهم لا يدرون أنها أمه فقبل الثدي فكان فرعون يجري لأم موسى أجرا ويتحقق وعد الله الأول إنا ردوه إليك قال ربنا فرددناه إلى أمه والإنسان لو دعا وقال اللهم إنك ردت موسى إلى أمه وأرجعت يوسف إلى أبيه وجمعت ليعقوب بنيه فآتني سؤلي وأخذ يذكر بعض حوائجه بين يدي ربه قال ربنا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فاستقر في فهمها أن وعد الله حق لكن نلحظ هنا قبل أن نطوي العايات أن الله جل وعلا وعد أم موسى أن يرد إليها ابنها ومع ذلك مع وعد الله لها أخذت بالأسباب مع وعد الله لها أخذت بالأسباب وقالت ليخلي قصي، ولم تركن إلى الوعد وحده ولو ركنت الحق لها لكن لا يمنع ذلك أن يأخذ الإنسان بالأسباب